لآلئ لا القرآن ل ل ا ه م لك الحمد و س و ل ك ا ل ش ك ك ر ن و ب ي د ك ا ل خ ي ر ك للعلوم و إ ي ي ك ر ج ا الاسلاميه يا ذا الجلال ا ا ل و ك ر م يا من يجير ولا نجار يا من و ل ا نجار ع ل ي ه ي ا م ن بيده م ق ا ل ي د ا ل أ م و ر ي ا من ي ق و للعلوم ل ش ي ء كن فيكون من شيء الاسلاميه ا و و ل م ي و ل د و ل م يكن ل ه ف و ا أحدا ا ل ل ه م إ ن ا نسألك ب ا س م ك ا ل ع م ا ل ذ إذا ي د ع ت به أجبت و إ ذ ا س ل ت أعطيت وإذا به و إ ذ ا ا س ت ت نصرت ن ص به و إ ذ ا ا س ت ح م ت ب ه رحمت أن تغفر أن أجبت لنا ذنوبنا أجبت اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أ خ ر ن ا وما أ ع ل ن ا وما أ س ر ر ن ا وما أ س ر ر ن ا وما أ ن ت أ ع ل م به ن ا أ ن ت المقدم و أ ن ت المؤخر و أ ن ت على كل شيء قدير اللهم تقبل س ي ا م ن ا وقيامنا ت ج ا و ز ع ن س و ت ج ا و ز ع ن تقصيرنا ا ل ل ه م ل ا ت ج ع ل ح ظ ن ا من ص ي ا ا م ن ل ج و و ع ا ل ع ش و ل ا م ن ق ي ا م ن ا ل س ه ر و ا ل ت ع ب ا ل ل ه م كما تفطنت ع ل ي ن ا ب د ر ه عليها موسوعه ه ق النابلسي ل ا ل ذ ي يرضيك ع ن ا ل ل ه م ا ج ع ل ص ي ا م م ن ا ق و ل ا وذنبنا م ف ي ه اسماء الله م إ ن الحسنى ن س أ ا ا ف ع وعملا ل ص ح ح اللهم ا طيبا ل اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمهم كما ربهم اصغا اللهم اجزهم عنا خير الجزاء واغفره واعظمه واجز ل من كان منهم حيا تمتعه بالصحه والعافيه ة الله موسوعه أ ح النابلسي للعلوم قبره الاسلاميه بصره روضة ا ل ر ي ا ض ا ل ج واجمعنا ن ة و و ا ل د ي ن ا و أ ز و و ا ا ج ن ذ ر ي ا ت ن ا و أ ح ب ا ب ن ا على صغر م ت ق مضمون اجتماعي ت ك ن ا م ن بيننا ل م و م و م و النابلسي م ل ل م ع ل ا ل ل ه م ا ك ل مريض ا ل ل ه م ا كل م ي ض عن م ا أصابه درجاته رفع تنجي و ت ي ر س ئ ا ع ه ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ه د و ا ل ت ق و ا ل ع ف ف ا ا و ل غ ن ى ا ل ل ه م أ ع ط ن ا و ل ا ت ح م ي ن ا و ز د ن اللهم و ا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِنَّا و ا ت ر وَآتِرْنَا ن عَلَيْنَا ا وَلَا ا تُبْتِرْ ل أ ص ل ح لنا ديننا الذي هو ع س م ه أ م ر ن ا و أ ص ل ح لنا دنيانا التي فيها معاشنا و أ ص ل ح لنا آ خ ر ت ن ا التي إ ل ي ه ا معادنا واجعل يا ربنا ا ل ح ي ا ة ز ي ا د ة خير و ا ل م و ت ر ا ح ة ل ن ا ب ك ل شر ا ل ل ه م آت ع ف و س ن ا ت و ه ا ز ك ه ا أنت خير م ن أنت زكاها و ل ي ه ا و اللهم ف اعذنا من ظلمات ا ل ج ا ل والوهم واعذنا من خلال ه ذ المسلمات اللهم اعذنا من خلال ه ذ المسلمات اللهم اعذنا ج من خلال هذه ا ت م ح ت ش م ا ت الحاضرات منهن خ ا ص ة والغائبات منهن عامه اللهم اجعلهن بالنبي الكريم مقتديات و ع ل ى ق ت ك الصحابيات الجليلات مكتفيات اللهم اسعدهن واسعدهن اللهم وفقهن في م ر ض ا ة الله و م ر ض ا ت ه م ر ض ا ه ا ل ل ه ثم م ر ض ا ه أ ع و ا ي ه غير ا م ر ح م ر ح م ر ب ن ا ب أ خ و ا ت ن ا ا ل مضمون ل ل ا ا ت و ع ل ق ا ت ا ا ل أ ر م ي ا ل ل ه م ا ز ا الأسواج ا ل ص ح ي ن موسوعه م أ ر ا ق ن ا و ب ا ر ك ل ن ا ف ي م ا أ ع ط ي ت ن ا و ب ا ر ك ل ن ا ف ي م ا أ ع ط ي ت ن ا واقف <تصفيق> علينا في م و أ ن ز ل ت ع ل ي ه النابلسي أنك وأمانك ا ل ه م شكر ا ذا ا ل ج ل ا ل و ا ا ل إ ر م ا ل ل ه م من أ ر ا د ن ا و ع ل م ا و أ م ن ن ا و ق ي ا د ت ن ا واجعل شركه ا ل ت د م ي ر ه ت د م ي ر ه من ذا الجلال ا ل و إ ك ر ه د ع و ل ه غير ربحيه ذات م ض م ا ن ة ا ل ح ة ي ا رب ا ل ع ا ل م ي ن شركه الهدى شركه د ع و إ ن لم ت غ ف ر لنا و ر ب ح ن من ا ل خ ا س ر ي ن ا ل ل ه م ص ا ع ل ى ن ب ي ن ا محمد